بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد أما بعد السلام عليكم ورحمة وبركاته مر بنا في الدرس الماضي المفعول معه والحال والتمييز والاستثناء وحروف الجر مر بنا المفعول معه ومر بنا أن تعريفه هو نعم اسم منصوب فضله وقع بعد واو بمعنى مع طيب ما العامل فيه إما فعل أو شبهه مثل الفعل سيرت والقمراء طيب وغير فعل شبه الفعل أنا سائر وعليا لا أنا سائر وعليا بس يجوز أن تقول أنا سائر وش يكون علي يجوز العطف يحسن لكن أنا سائر والقمراء نعم طيب أنا سائر والنيل طيب مر بينا في درس الحال أن الحال تأتي نكرة أو معرفة الحال نكرة نعم نكر طيب مثل جلس الطالب معتدلا طيب اذا اتت نكرا إذا أتت معرفه تؤول بأي شيء بنكره والحال ان عرف لفظا فاعتقد تنكيره معنى كوحدك اجتهد مثل وحدك شو التقدير منفردا طيب صاحب الحال ياتي نكرا او معرفة صاحبها معرفه طيب متى يسوغا يأتي أنك يراه نعم يا الله إخوان متى يأتي نعم إذا خصص أو إذا خصص بوصف أو إضافة أو تأخر أو تأخر أو أم. طيب في أربعة أيام سواء للسائلين أين الشاهد نعم سواء وفي أربعة أيام سواء صاحب الحال أربعة ما المسوغ لمجيئه نكرة أنه خصص بإضافة أربعة أيام نعم لا أربعة أيام ما انتميز قلنا لكم انتميز من ثلاثة إلى عشرة ادخل في أي باب الإضافة هو تمييز ميز العدد لكن يعرب مضاف إليه في أربعة أيام من لكن عشرون ريالا هنا تمييز تمييز مع المنصوبات وليس مع المجرورات هو في معنى التمييز مثل جاء الطلاب غير جاء الطلاب غير زيد في معنى الاستثناء لكن المستثناء مجرور طيب حتى لا نطلعه في الشرح ننتقل إلى أولا نطيل في المراجعة ننتقل لدرس درس اليوم وهو إن شاء الله الإضافة وإعمال اسم الفاعل عمل فعله وإعمال المصدر عمل فعله وإعمال أفعل التفضيل عمل فعله وإن شاء الله نقف اليوم عند التوابع نعم تفضل الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى المجرور بالإضافة نعم نكمل أو بإضافة اسم على معنى الله أو بإضافة قال هنا لأنه ماذا قال في الباب الذي قبله عندما بدأ بالمجرورات قال باب يخفض الاسم إما بحرف مشترك ثم قال أو بإضافة هذا معطوف يعني الجر يكون بأي شيء يا اخوان يكون بأمور يكون بالحرف مثل مررت بزيد يكون بالتبعية مثل مررت بزيد وعلي أو بزيد الكريمي أو بزيد نفسه طيب ويكون مجرورا بالإضافة هذا غلام زيد ويكون في واحدة أيضا زائدة هل يأتي بها نعطيه جائزة يلا من بداية الدرس جائزة اليوم يلا كم عددنا من واحدة واحد بحرف الجر اثنين بالتبعية يعني إذا وقع معطوفا أو وقع مؤكدا أو وقع نعتا يجر طيب الثالثة بالإضافة هذا غلام جيد الرابعة بس ما حد يقرم الكتب نعم لا لا لا التمييز إذا كان إيش مثل صاعة صاعة صاعة بر إذا قلت صاعة بر صار مضاف إليه صاع من بر صار مجرور هذه المجرور ما مالك ما دخل يا اخي لا تحقق سألتك سؤال ما احتاجه نعم لا ما له دخل في قاص الساكنين قالوا يكون مجرورا بالقرب مثل هذا جحر ضب خارب هم فاض يقول خارب جحر وصفت الجحر انه خارب المفروض يكون مرفوع لكن قضب لما جاورت هذه الجحر جرت مثل ما يقول لهم رقيس كبير أناس شوف كبير أناس في بجاد مزملي معنى الصفة الكبير كبير يقول أناس في بجاد مزمل لكن لما اقترب من المجرور جر يسمى القرب طيب هذه سماعية وليست قياسية طيب, طيب الآن نبدأ بدرس الإضافة والإضافة يقول النحاح بحر لا ساحل له ولو فصلنا لا احتاجت الإضافة وحدها إلى دورة كاملة لكن إن شاء الله أعلنا نهيها بعشر دقائق إن شاء الله طيب الإضافة ما هي الإضافة هي ضم مسمى إلى غيره ضم مسمى إلى غيره ويسمى الأول آه شو مضافاً. مضافا والثاني اللي يقولنا غيره غيره والثاني مضافا, مضافاً إليه مثل ما عبد الحميد كتب شوف التعريف لأن بعض النحاة يعرفه تعريف آخر هذا غلام زيد حط على زيد هنا غلام طيب بعضهم يقول هو ضم كلمة إلى أخرى كلمة هذه تشمل إيش قد يدخل فيها الفعل هل الفعل يضعف يكون مضافا لا وبعضهم يقول ضم اسم إلى اسم آخر وقد يكون المضاف مرافله جملة مثل يوما ينفض الصادقين صدقهم إذا لعل أنسب تعريف هو ضمّس من إلى غيره طيب مثل هذا غلام زيد طيب اكتب مثال ثاني يا عبد الحميد اكتب هذا كاتب الدرس هذا كاتب الدرس نعم الدرس طيب هذا المثالان مقصودان لو عربنا نقول هذا مبتدا غلام خبر وزيد غلام خبر وهو مضاف وزيد مضاف اليه وهذا كاتب الدرس هذا مبتدا وكاتب خبر والدرس مضاف اليه بينهم فرق سئتين كلاهما يعربوا مضافاً ومضافاً إليه لكن هناك فرق بين هذا غلام زيد وهذا كاتب الدرس يأتينا إذن هذه الإضافة طيب يقول أو بإضافة يعني يجر الاسم يجر بالإضافة أو, أو من ما يكون مجروراً أو من الأشياء التي تجر الإضافة ثم أتالك بمعاني الإضافة اتبع معاني الاضافه لكن قبل ما ناتي المعاني الاضافه نبين ان الاضافه تنقسم الى قسمين اضافه معنويه محضه اضافه محضه تسمى تسمى معنويه والثانيه اضافه غير محضه وتسمى لفظيه كم نوع الاضافه معنويه ولفظية. المعنوية ماذا تسمى؟ محظة ولفظية ماذا تسمى؟ غير محظة طيب ما معنى هالكلام يا أخوان؟ نبدأ بالثاني هذا كاتب الدرسي هذا كاتب الدرسي المضاف وصف مشبه للفعل المضارع يعني مكون اسم فاعل اسم الفاعل يعمل عمل فعله طيب لماذا قلنا انها لفظية ولماذا قلنا انها غير محضه قلنا انها غير محبه لأنها علنية الانفصال ممكن ان تقول هذا كاتب الدرس وتعرف الدرس مفعولا به وممكن ان تقول هذا كاتب الدرس من هنا كانت الاضافه غير محضه لانها إمound ليست خالصة من الانفصال قد تفصل واشتسمى الآن غير محضة وقلنا أيضا أنها لفظية لأن الفائدة من جهة اللفظ وهو التخفيف بدل ما تقول هذا كاتب الدرس تقول هذا كاتب الدرس إذن فائدة من جهة اللفظ ولا المعنى اللف ما اللفظ لا تعريفا ولا تخصيصا لماذا سميت غير محضة لأنها ممكن تفصل هذا كاتب الدرس يمكن تقول هذا كاتب الدرس ويعرب الدرس مفعولا به كذا طيب وقلنا إنها لفظية لأن الفائدة من جهة اللف وهو التخفيف بترك التنوين لأن الإضافة لا بد نترك يترك التنوين من أجلها طيب والأول مثال أول هذا غلام مزيد من أي نوع الإضافة معنوية المحظة لماذا قلنا إن الإضافة محظة اكتب مثال ثاني عبد الحميد هذا غلام رجلين. حط بدل آه. هذا غلام زيد وغلام رجل نعم رجل طيب لماذا قلنا هذا غلام زيد وهذا غلام رجل إن الإضافة محضة، شوف محضة هو معلو، هي واحد على مدلول واحد، محضة لأنها خالصة من نية الانفصال. هل تستطيع أن تقول هذا غلام زيدا؟ لا، يعني غلام لا يتحمل الضمير، غلام ليس وصفاً، عرفتم؟ ليست على نية الانفصال. لأن هذا كاتب الدرس يجوز ان تقول هذا كاتب الدرس تفصل ويجوز ان تقول هذا يجوز ان تضيف ويجوز ان تفصل لكن هذا غلام هل يصلح ان تقول هذا غلام زيدا لا لا بد ان ايش تضيف اذا خالصه من نيه الانفصال يعني لا تفصل ومن هنا سميت ايش محضه طيب وسميت معنويه لماذا يا اخوان يلا يا اخوان ما نريد نكرر كلام كثيرا لان الفائده فيها من جهه المعنى ان اضيفت الى معرفه اكتسبت التعريف النكره هذا غلام غلام ليست نكره اضيفت الى زيد وزيد معرفه اكتسبت ايش التعريف هذه فائده معنويه ولا لفظيه معنوية. معنويه طيب هذا غلام رجل اضيفت النكره الى نكره وش تستفيد التخصيص التخصيص معنويه ولا لفظيه معنويه ومن هنا سميت محضه معنويه محضه لماذا لانها خالصه منيه الانفصال ومعنويه لان الفائده من جهه المعنى اذا اضيفت النكره الى معرفه ايش تستفيد التعريف هذا غلام مزيد اكتسب غلام التعريف من اضافته الى المعرفه هذا هذا غلام رجل رجل نكره استفادت إيش التخصيص والتخصيص قلنا لكم هو تقليل الاشتراك بالنكيرات، يعني درجة ما بين التعريف والتنكير. عرفنا نوع الإضافة طيب أعطيكم مثال ثم ننتقل من الفقرة هذا قلم علي محظة طب إذا قلنا محظة ما معنى محظة؟ معنوية غير محظة يعني لفظية هذا قلم زيد محظة أو غير محظة؟ محظة، طيب هذا كتاب بكر محظا. طيب هذا كتاب طالب؟ ايش تقول يا عبد الرحمن لا محظة. رسم غير المثال. هذا كتاب رجل كتاب. ليس وصفا ليس اسم فاعل ولا اسم مفعول ولا سم مشبهة نعم طيب <تصفيق> طيب <تصفيق> هذا ضارب زيد محظة ولا غير محظة غير محظة لأنك ممكن أن تقول هذا ضارب زيد زيدن. طيب وابها يقول لك أو بإضافة اسم على معنى الامر أو من أو إيش أو في الآن يبي يلك معاني الإضافة إذا كانت الإضافة محضة يكون لها معاني أول معنى من معانيها أن يكون أن تكون إضافة بمعنى اللام وهذه هي الأصل أن تقول إضافة معنى اللام مثل هذا غلام زيد شو التقدير هذا غلام لزيد هذا قلم علي هذا قلم لعلي طيب هذا غلام رجل يعني هذا غلام لرجل طيب اثنين من معاني الإضافة أن تكون بمعنى من السياق هل يدل إذا قلت هذا خاتم حديد وش معنى الاضافه بمعنى إيش من يعني خاتم من حديد هذا ثوب خز الاضافه بمعنى إيش طيب الإضافة بمعنى ليش من؟ طيب إذا الإضافة وش تكون؟ نعددها أول شيء أن تأتي بمعنى اللام مثل هذا غلام زيد. اثنين أن تأتي بمعنى معنى من متى تكون بمعنى من؟ إذا كان المضاف إليه جنسا للمضاف متى تأتي الإضافة؟ بمعنى من اذا كان المضاف اليه جنسا للمضاف مثل هذا خاتم ذهب جنس له طيب متى تاتي الاضافه بمعنى في وهذا هو الثالث من معانيها اذا كان المضاف اليه ظرفا واقعا فيه المضاف متى تكون الاضافه بمعنى في اذا كان المضاف اليه اللي هو الاول ولا الثاني ثاني ظرفا واقعا فيه المضاف مثل بل مكر الليل والنهار اذ تامرون المكر وقع وين في الليل اذا في التقدير بل مكر في الليل, في الليل. خلاص عرفنا معنى الاضافه طيب لو قلت لكم هذا ثوب حرير بإضافة معنى إيش من خلاص طيب أعد العبارة دي واحدة واحدة عشان أو أو بإضافة اسم على معنى اللام كغلام زيد أو من كخاتم حديد أو في كمكر الليل وتسمى معنوية معنوية يعني المحظة نعم لأنها للتعريف أو التخصيص تصيد تعريفا أو تخصيصا نعم. أو بإضافة الوصف إلى معموله كبالغ الكعبة ومعمور الدار وحسن الوجه وتسمى لفظية لأنها لمجرد التخفيف طيب. المعنوية الإضافة المحظة المعنوية انتهينا منها طيب ما معنى الإضافة غير المحظة اللي هي اللفظية معناها إضافة الوصف هي إضافة الوصف المشارك للفعل المضارع أو بعبارة أخرى أوضح لو قيل لك متى تكون الإضافة لفظية غير محظة ممكن تقول إذا كان المضاف وصفا إذا كان المضاف وصفا مشبها للفعل المضارع إذا كان المضاف وصفا مشبها للفعل المضارع مضافا إلى معموله ونضافا إلى معموله طيب ايش معنى هالكلام ما المقصود بالوصف المقصود به اسم الفاعل لاحظوا اسم الفاعل ومثل له بايش شو المقصود بالمعمول يا اخوان المقصود بالوصف اسم الفاعل شوف اسم الفاعل ومثل له بقوله بالغ الكعبه بلغ اسم فاعل طيب وش اضيف له اضيف للكعبة وش نوع الاضافة محظة وغير محظة غير محظة لان المضاف وصل ما نوع الوصل اسم فاعل ومثل هذا كاتب الدرس. ما نوع الاضافة اسم فاعل الاضافة محظة وغير محظة غير محظة لان المضاف اسم فاعل لا اسم فاعل هذه. نفس هذه لكن نحن نتكلم عن الوصف طيب وأيضا يشمل الوصف يشمل اسم المفعول من تقول هذا كاتب الدرس ومسموع الكلمتي مسموع وهنا مثل المسموع أو اسم المفعول ومعمور الداري طيب أيضا الوصف قد يكون صفة مشبهة ومثلها بإيش؟ حسن هذا حسن الوجه طيب وتسمى لفظية لأنها الفائدة من جهة اللفظ طيب ممكن أحد يعيد لنا تعريف الإضافة المحضة أو أو غير المحضة الإضافة غير محضة من يعرفها نعم تفضل إذا كان المضاف صم مشبها للفعل المضارع مضافا إلى معموله. طيب الوصف المشبه في المضارع وش يشمل اسم, اسم الفاعل اسم المفعول اسم المشبه اذا قلت مثلا هذا مسموع الكلمه شنو نوع الاضافه محضه وغير محضه لفظيه ومعنوية لفظية لفظيه ما نوع المضاف وصف ما نوع الوصف اسم مفعول لان علنيه القطع يمكن ان تقول هذا مسموع الكلمه هذا حسن الوجه خلاص واضحه طيب يلا ولا تجامع الاضافه ولا تجامع الاضافه تنوينا ولا نونا تاليه للاعراب مطلقا ولا ال الا في نحو الضارب زيد والضارب زيد والضارب الرجل والضارب راس الجاني والرجل الضارب والرجل الضارب والرجل هنا في قوله لا تجامع الإضافة ويشير إليه من قوله لا تجامع الإضافة تنوينا ولا نونا تالي الاعراب ولا أل هنا يشير إلى ما يجب حذفه لاجل الإضافة ما الذي يحذف لأجل الإضافة يحذف هنا ذكر ثلاثة أمور أولا التنوين ولهذا اشار إليه بما قوله نونا تل الاعراب أو تنوينا مما تضيف وحذف سينا أول ما يحذف لأجل الإضافة التنوين مثل ماذا الأمثلة هذه ارجعوا لها هذا غلام زيد وش حذف لأجل الإضافة التنوين غلام أصلا غلام هذا ضارب زيد أصلا ضارب ها وش حذف لأجل الإضافة التنوين طيب ثانيا نون التثنية والجمع وما ألحق بهما نون التثنية والجمع وما ألحق بهما مثاله اشتقول حضر أهلوك هذا ملحق بجمع مذكر السالم تقول هؤلاء نعم من يعطينا نعم طالب العلمي حسنت هذان كتاب زيد ما الذي حذف لأجي اضافه يا أخوان هؤلاء طالبوا العلمي أصلها طالبون لاحظتم لكن لما أضافت المضاف إليه أخذ محل للنون والمضاف هنا هذا غلام زيد أخذ محل التنوين لاحظتم طيب هذان كتابا زيد هذاني مبتدا وكتاب خبر مرفوع على رفعه الالف لانه مثنى طيب وزيد مضاف اليه وشعر يعرب مضاف وزيد مضاف اليه ما الذي حذف لاجل اضافه لون التثنيه واضح طيب ثالثا مما اشار اليه مما يحذف لاجل التثنيه الالف واللام اشار اليه بقوله ال طيب الألف واللام مثل قولك مثلاً في القلم تقول هذا قلم علي هل يصلح يصلحاً تقول هذا القلم علي لا يصلح شو يحدث في الأجل الإضافة الألف واللام ثم قال إلا في استثناء مما يأتي به المضاف مقترنا بأل متى يجوز شوف الأصل الله يقترن بأل لكن متى يجوز أن يقترن المضاف بأل يجب أن يقترن المضاف بأل في الأحوال التالية يعني يستثنى من مسألة اقتران المضاف بأل أحوال وش الأصل بالمضاف أن يقترن بأل ولا لا مثل هذا غلام زيد هل يصلح أن تقول هذا الغلام زيد لا يستثنى من مجيء المضاف مقترن بأل مسائل ثلاث أولها إذا كان المضاف إليه مقترنا بالمثل نقولنا هذا الكاتب الدراسي نقول يجوز أن نقول هذا الكاتب الدراسي متى يأتي المضاف مقترنا بال يجوز أن يأتي المضاف مقترنا بال إذا كان المضاف إليه مقترنا بال تقول هذا الكاتب الدراسي يجوز أن تقول هذا الكاتب، آه، اسمعوني، الكاتب آه اسمعوني الدرس يجوز أن تقول هذا الكاتب الدرس على الإضافة، وهذا الكاتب الدراسة على القطع على أنه مفعول به. آه، وش استدلنا بهذا المثال على أي شيء؟ على جواز اقتران المضاف بال. متى يقترن المضاف بال؟ آه. إذا كان المضاف إليه مقترن مثل هذا الكاتب الدراسي، هذا الحاضر الدراسي، طيب نعطيكم شاهد أو قبل يقول ابن مالك رحمه الله، ووصل ال بذ المضافي مغتفر إن وصلت بالثاني كالجعد الشعر شوف شلون ضبط ووصل ال المضاف مغتفر شو معنى مغتفر جائز إن وصلت بالثاني كالجعد الشعر الجعد الشعر هذا وصف يعني جعد شعره أصله طيب تقول هذا الجعد الشعري أين المضاف؟ الجعد وأين المضاف إليه؟ الشعر ما الذي سوغ أن تقترن أل بالمضاف اللي هو الجعد لأن المضاف إليه يقترن بأل الشعر طيب أعطيكم مشاهد قل فرصدق أبحنا بهم قتلا وما في دمائهم شفاء وهن الشافيات الحوائم يقصد الشافيات السيوف شفاء وهن الشافيات الحوائم من شاهد الشافيات الحوائم اضاف الشافيات الى الحوائم والمسوغ لمجيء المضاف مقترن بألف لأن قبل كل شيء لأن الاضافه لفظية غير محضه لانه لا يصلح ان تقول هذا الغلام مزيد اما اذا كانت الاضافه اللفظيه غير محضه جاهز ان تقترن بال خلاص؟ هذا الموضع الاول مواضع مجيء المضاف مقترنا بال الموضع الثاني اذا كان المضاف مضافا لما فيه ال ايش معنى هذا الكلام اذا كان المضاف مضافا لما فيه ال نعم مثل ماذا شوف هذا كاتب درسي يجوز أن تقول هذا الكاتب درس نحوي ها وش الفرق بين هذا الكاتب الدراسي تكتبها ها هذا حط مثال هذا الكاتب الدراسي رقم حط واحد عليه هذا لا بس حط بد بد ألف لام عند الكاتب والدرسي حط ألف لام بس على طول إيه هذه الحالة الأولى اثنين هذا كاتب درس نحوي طيب هذا كاتب درس نحوي لا هذا الكاتب هذا الكاتب إيه هذا الكاتب درس النحوي طيب هذا الكاتب الأولى الدرسي اقترن المضاف بأل لان المضاف اليه هو الدرس اقترن بأل طيب الثانية هذا الكاتب درس النحوي ايش تقول تقول لي المضاف اضيف الى مضاف فيه ال وش اضيف له الكاتب الى الدرس درس ودرس مضاف لما فيه ال مثل ما استشهد ابن مالك رحمه الله يقول كزيد الضارب راس الجاني يقول زيد الضارب رأس الجاري أين المضاف الضارب. الضارب ما الذي سوغ مجيئه مخترنا بأل مضاف إليه مضاف. لأنه أضيف إلى مضاف فيه أل أضيف الضارب إلى درس ودرس مضاف لما فيه أل هذه الحالة الثانية طيب. الحالة الثالثة من حالات إيش؟ مجيء المضاف مقتنياً بال إذا كان المضاف مثناً أو مجموع أو مجموعاً جمع مذكر سالم مثل تقول هذاني المكرمة زيد هؤلاء المكرم زيد واضح يا إخوان نعيد العبارة يلا واحدة واحدة قارئنا نعم ولا تجامع الإضافة تنوينا ولا نونا واضح ذي ولا تجامع يعني يحذف لأجل إضافة التنوين والنون آه ولا نونا تالية للإعراب مطلقا ولا أل ولا إلا, إلا, إلا استثنى الحالات التي يجوز أن يقترن فيها المضاف بأل إلا في نحو الضارب زيد وش يشير الضارب زيد المثنى طيب والضارب زيد إلى جمع مذكر السالم نعم والضارب الرجل, والضارب الرجل يشير إلى إذا كان المضاف مضافا لما فيه أل والضارب رأس الجاني والضارب الجان يشير إلى نعم طيب الرابعة أيضا ذكر الرابعة هنا الرجل الضارب غلامه طيب أن يكون المضاف إليه أن يكون المضاف إليه مضافا إلى ضمير عائد على ما فيه ال شوف الضارب غلامه نعم الرجل تقول الرجل الضارب غلامه غلامه عاد إلى ما فيه ال ما هو؟ هو الرجل طيب نعم انتهينا من باب الإضافة لا هذا يكفي يعني ولا كلام إضافة كما مر الإضافة بحر لا ساحل له طيب ولهذا مرت معنا بأكثر الابواب دائما نقول مضاف ومضاف إليه لا لعله يعني اقتصر على هذا مما يراه مهم من الأبواب فيها فيها الإضافة لابد أن تدخل فيها نعم ما يعمل عمل الفعل يعني ما يعمل عمل فعله في رفعه ونصبه نعم باب يعمل عمل فعله سبعة سبعة يعني سبعة أشياء نعم اسم الفعل كهيئات هيئات يعمل عمل فعل كما يقول الشعر فهيهات هيهات العقيق ومن به وهيئات خل بالعقيق نواصله شاهد هيهات العقيق هيئات هل هو فعل اسم فعل بمعنى بعد يعمل عمل الفعل ولا يتصرف تصرفه هل له اسم فاعل هل له اسم مفعول هل له مضارع هل له مؤمر لا لكن بعده يبعد فهو المبعد والمبعد يتصرف اذا يعمل عمل فعله سبعة أشياء واحد اسم الفعل كهيهات واشار بهيهات إلى الذي يعمل عمل الماضي لأن هيهات معنى بعده طيب وصح There's a meaning, right? Ism is a real thing? And the real thing is, you are a real ووي right? He's doing a real thing. Okay, and the way, the way, like that, the way, meaning that it's a good لا The way, meaning ولا يحذف ولا يت. ت ت ت ت ت ت ت ت ت بعد واسكت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ممكن تقول زيد ت التقدير جاء زيد لكن هذه ما ت طيب ت ت ت ت ت ت ما ت ت ت ت ت ت ما تقول لكم ما أوف طيب. وكتاب الله عليكم. كتاب الله عليكم. إن شاء الله. كتاب الله عليكم متأول. وكتاب الله عليكم متأول. يعني بعضهم قد يقول كتاب الله عليكم. هنا عليكم اسم فعل. يعني الزموه لماذا تأخر؟ قال متأول. يعني التقدير. ليس الإعراب ليس كتاب الله عليكم منصوب بعليكم واللي عليكم معناه الزموا إن اسم فعل قد يأتي اسم الفعل حرف تر عليك زيدا يعني الزم دونك أخاك طيب يقول هذا متأول يعني كتاب الله عليكم هذا متأول والتقدير أنه منصوب أنه مصدر محذوف العامل يعني بعضهم يقول مصدر محذوف العام للتقدير عليكم يعني يكون العام المتقدم عليه التقدير عليكم كتاب الله يصير منصوب بفعل محذ... باسم فعل محذوف تقديره عليكم إلزموا ما يصير معرب ومنصوب بالفعل المتاخر نعم طيب ولا يبرز ضميره ويسوره. ولا يبرز ضميره وش معنى هذا الكلام؟ نعم ولا يبرز ضميره ما معنى يبرز نعم صح ما تقول أنت صح أنت نعم ولا تقول اف أنا ولا تقول هيهات هو ما يبرز ضميره إنما يستكن به نعم ويزم المضارع في جواب الطلب نعم منه نحو مكانك تحمدي أو تستريحي نعم ولا ينصب طيب الفعل مضارع يعني من أحكام هذا يعني هنا أحكام في هذه الأبواب متعددة منها كما ذكرنا ومنها الأخير يقول الفعل الفعل المضارع يجزم بعد قولك مكانك تحمدي ما معنى مكانك يعني إلزمي هذه أبيات لعمر بن الأطنابة تمثل بها معاويه يقول في واحدة المعارك كنت أن أفر فذكرت بيها عمرو بن اطنابه فثبت اللي يقول فيها أبت لي همتي وابا بلاعي وأخذ الحمد بالثمن الربيح وإقدامي على المكروه أو على المكروه نفسي وضربي هامة البطل المشيحي وقولي كلما جشات وجاشت مكانك تحمدي أو تستريحي هنا مكانك وش معنى يعني الزمي مكانك مكانك تحمدي وطيب وتحمد وش مجزوم بالطلب لولا مجزم لقال تحمدينا فحذفت النون للجزم طيب انتهينا من الباب الاول مما يعمل عمل فعله هو هو اسم الفعل طيب ثانيا والمصدر المصدر مثل ماذا المصدر يخوان مثلوا لنا بالمصادر الضرب والإطعام والتكليم تكليما ضربا إطعاما هذه مصادر متى يعمل عمل فعله يعني ينبع عن فعله بالعمل نعم كضرب وإكرام ان حل محله فعل مع أن أو مع كضرب وإكرام نعم حل حل محله فعل مع أن او مع ما ولم يكن مصغرا ولا مظمرا ولا محدودا ولا منوعا قبل العمل ولا محذوفا ولا مفصولا من المعمول ولا مؤخرا عنه واعمالهم مضافا اكثر نحو ولولا دفع الله الناس وقول الشاعر الا ان ظلم نفسه الا ان ظلم نفسه المرء بين ومنونا اقيس نحو او اطعام في يوم ذي مسغبه يتيما وبالشاذ نحو وكيف التوقي ظهر من أن تراكبه طيب إذن النوع الثاني من الأسماء العامل عمل الفعل المصدر هذا المصدر يعمل بثمانية شروط ذكرها هذين السطرين الأول أن يصح أن يحل محله فعل مقدر من أن وفعل ده. مثل ماذا أعجبني ضربك زيداً ما التقدير؟ أعجبني أن تضرب زيداً طيب أو مع ما مثل ماذا؟ يعجبني ضربك زيداً الآن التقدير يعجبني ضربك زيداً يعني يعجبني ما ضربت زيداً الآن لأن ما تأتي مصدرية متى تأتي مع مصدرية إذا دلت على الحاضر طيب لو قلت يعجبني ضربك عمرا أمس او غدا لابد أن تقدر الان والفعل طيب لو عربنا حتى يتضح اعجبني فعل ماضي ونون رغيه وياء المتكلم يعني ايش في محل ايش نصب مفعول به حسنت طيب ما لو اعجبني وش اللي اورتك اعجاب ضربك الضرب اللي اعجبني ضربك فاعل طيب والضمير يلا يا إخوان مبني على شيء ضربك مبني على شيء في محل جر من باب إضافة المصدر إيش لا إلى فاعل ضربك أنت الضارب لاحظتم يعجبني ضربك وزيدا مفعول به يعني ممكن تقول عشان مثال أوضح عجبت من لأن المصدر قد يضاف إلى مفعوله وقد يضاف إلى فعله إذا قلت عجبت من شرب زيد العسل عجبت من شرب زيد العسل من حرف جره شرب وزيد مضاف اليه من باب اضافه المصدر الى فاعله والعسل مفعول به طيب عجبت من شرب العسل من حرك زيد زيد وش يكون زيد فاعل والعسل مفعول به من باب اضافه المصدر الى مفعوله يجينا بعد شوي نهجوز ان تقطع تقول عجبت من شرب زيد العسل او عجبت من شرب العسل زيد طيب إذن الشرط الأول من شروط أعمال المصدر عمل فعله من يصح أن يحل محله أن مع الفعل أو ما مع الفعل يعني مقدرة طيب الشرط الثاني أن يكون مصغرا اللي هو ماذا المصدر يعني ما جوز أن تقول أعجبني ذريبك أعجبني ذريبك زيدا لا يجب أن يكون مكبرا الشرط الثالث أن يكون مضمرا الشرط الثالث من شروط إعمال مصدر عمل فعله ألا يكون مضمرا لأن قال هنا ولا مضمرا مثل يمثل النحاحي يقولون ضرب زيدا حسن وهو عمرا قبيح وين الشاهد يا خوان ضرب زيدا حسن هذا مستقيم لكن عطف عليه ضمير وهو عمرا قبيح يعني ضربي العمر قبيح هل يصلح الكلام هذا ولا لا يصلح أنك تنصب عمر تقول منصوب بهو لأن هو معطوف على المصدر لا إذن يجب أن تقول إذا أردت أن تنصب ضربي زيدا حسن وضرب عمرا قبيح واضح المثال ولا لا واضح طيب الشرط الرابع أبحثه من خلال النص ولا مضمرا ولا محدودا يعني محددا الضرب مطلق لكن إذا قل أعجبتني ضربتك زيدا حددتها بكم لو كم مثل أعجبتني ضربتاك زيدا ما يصلح هذا لأنه حدد طيب والخامس ولا منعوتا قبل العمل ما معنى منعوتا يعني المصدر إذا وصف قبل العمل ما يجوز أن يعمل بما بعده مثل, مثل ما تقول أعجبني ضربك الشديد زيدا يصلح هذا ما يصلح لماذا؟ أن المصدر وصف نعت قبل أن يعمل بالمفعول به طيب السادس ولا منع ولا محذوفا ولا محذوفا نعم مثل ماذا؟ يقول رد النحاة على من قال مالك وزيدا قالوا ان التقدير وملابستك زيدا مالك وملابستك زيدا لأن بعضهم بيقولوا مالك وزيدا زيدا منصوب بمصدر محذوف نقول لا أن يقدر بايش وملابستك زيدا طيب السابع الا يكون مفصولا عن معموله لاحظوا عجبت من ضربك زيدا لابد أن يتصل بمعموله يتصل بالكاف وأيضا بزيدا طيب لابد أن يتصل به ومن هنا ردوا على من قال يوم تبل السرائر فما له من قوة ولا ناصر إنه على رجعه لقادر يوم تبل السرائر قالوا يوم تبل السرائر هذا معمول لرجعه لكن قالوا لا إنه على رجعه لقادر يوم فصل فصل بلقادر طيب الثامن والأخير من الشروط ألا يكون مؤخرا اللي هو ماذا المصدر يقول ما يجوز أن تقول اعجبني زيدا ضربك إنما تقول اعجبني ضربك زيدا هذه شروط أعماله طيب المصدر العام العمل فعله يأتي على ثلاثة أقسام قلن هنا وش قال وإعماله وإعماله مضافاً يشير إلى أقسام المصدر العامل عمل فعله وإعماله مضافاً واحد أن يكون مضافاً وإعماله أكثر الأشياء وش معنى مضاف يعني ليس منوناً مثل مثل ماذا شوفوا يا اخوان المصدر العامل عمل فعله ياتي منونا وياتي مضافا وياتي مقترنا بال المنون ما ليس مضافا ولا مقترنا بال مثل ضرب ضربا ما اضيف ساتينا ان شاء الله والمقترن مثل الضرب والمضاف من ضرب زيد من ضرب كثيدا طيب نبدا الان بالقسم الاول من اقسام المصدر العام العمل فعلا اولا المضاف المصدر المضاف واعماله اكثر الاقسام مثل ماذا المضاف يا اخوان وش يضاف له اما يضاف الى معموله طبعا يضاف الى معموله لكن اما ان يضاف الى فعله او يضاف الى, إلى مفعوله مثل مثال قبل قليل اذا قلت عجبت من شرب زيد العسل اول شيء ما نوع المصدر العامل مقترن بال لا منون لا مضاف نعم طيب عجبت من شرب زيد العسل وضيف إلى أي شيء فعل. إلى فاعل طيب عجبت من شرب العسل زيد وضيف إلى أي شيء إلى مفعولة ومنه قوله تعالى ولولا دفع الله الناس وضيف إلى أي شيء فعل. إلى فاعل أين المصدر؟ دفع طيب واخذهم الربا باب اضافه المصدر الى فعل فاعل هو الربا مفعول به طيب الا ان ظلم نفسه المرء بين وين الشاهد يا ظلم ظلم نفسه المرء بين اذا لم يصنها عن هوى يغلب العقل وين الشاهد ظلم نفسه, ظلم نفسه المرء وشو ضيف الظلم وشو ضيف ظلم مفعول. إلى مفعوله ولهذا رفع الفاعل ظلم نفسه المرء مثل عجبت من شرب العسل زايد طيب ومن قوله عليه الصلاة والسلام محج البيت من استطاع إليه سبيلا طيب يا أخوان الحالة الأولى من حالات أعمال المصدر العمل عمل فعله واحد ان يكون مضافا هو الاكثر في العمل اثنين ان يكون منونا, معنى منوناً؟ يعني ليس مضافا ولا مقترنا بال مثل او اطعام في يوم ذي مسغبه يتيما شرب يتيما مفعول به لاي شيء للمصدر إطعام. مثال ثاني اجبته من شر بي ولا من شربن شربن ها المنون ايش نقول اجبته من شرب طيب حركوا اللي بعدها زيد العسل أو اجبته من شرب العسل زيد هذا منون عمل عمل فعله طيب والثالث المعرف بال ان ياتي المصدر معرفا بال وهذا قليل مثل ما تقول عجبت من الإهمال الواجبة يعني التقدير عجبت من إهمالك عجبت من أن تهمل الواجبة عجبت من الإهمال الواجبة وش عرب الواجبة مفعول به للإهمال وقليل اقترن بأل الإهمال ومنه قول الشاعر يلا اللي يعطينا الشاعر له جائزة يقول استشهد النحات بقول الشاعر ضعيف النكاية أعداءه يخال الفرار يراخي الأجل يقول هذا ضعيف ما له نكاية بأعداءه يظن أن الفرار يبعد أجله يحييه والأجل مكتوب وين الشاهد ضعيف النكاية أعداءه يخال الفرار يراخي الأجل نعم ها النكايتي أعداء النكايه مصدر ما فعلها لا نكا ومصدرها نكائة طيب النكايه هنا اقترنت بأي شيء بأل وماذا عملت نصبت نصبت أعداءه مع إن مقترب بأل المصدر هذا قليل وضعيف طيب خذك جائزة ايش اختار احد هذه وانت تجي طيب عرفنا الشاهد ضعيف النكاهه ادائه انتهينا الان من اي شيء من من اعمال مصدر عمل فعلها خذ خذ المجموعه كلها اما هذه ولا هذه نعم اختار خذ باقيها اذا اخذتها خذ باقيها خالدته بيقول لك ترى نبي نحرمكم من الجائزه طيب ننزلها هذه اخذتها هذه سنه مش اخذتها قال رقم 5 اخذها كلها هنا هذه هذه خلاص طيب كم قلنا الشيء اللي تعمل عمل فعل سبع اخذنا اسم الفعل اسم الفعل والثاني المصدر المصدر طيب الان اسم الفاعل من عامل عمل فعله يلا يا اخوان عينونها نعم. اسم الفاعل كضارب ومكرم ف... يعني هذا الثالث من الأشياء التي تعمل عمل فعلها نعم كضارب وشيشير اسم الفاعل من الثلاثي ضرب يضرب ضاربا ضاربا طيب ومكرم اسم الفاعل من رباعي أكرم يكرم فهو مكرم طيب نعم فإن كان بأل إن, إن كان مقترنا بأل مثل هذا الضارب زيدا هذا المكرم أخاه نعم عمل مطلقاً. عمل مطلقا يعني في حال الحضور كونه دال على حاضر أو على ماضي أو على مستقبل نعم أو مجردا فبشرطين إذا كان مجردا لأنه ممكن تقول هذا مكرم زيدا أو هذا المكرم زيدا هذا معنى مجرد وهذا معنى نعم. كونه حالا أو استقبالا واعتماده على gonna do it i'm gonna do it i'm gonna do it and i'm gonna do it and then you will i'm gonna do it i'm gonna do it i'm gonna do it we'll never get a franc oh my god he's Or do you have a fourth example? And the example is what is called And the example is what is called What is called from the final to the final Or the final or the final With a lot of Or a final or a final الفعل a lot And the answer is But هو الوصف الدال على الفاعل الوصف الدال على الفاعل الجاري على حركات المضارع وسكناته مثل ماذا؟ مثل ضارب طبق على يضرب ضارب الحرف الأول متحرك من المضارع ياء والحرف متحرك من ضارب الضاد متحركة والحرف الثاني يض ساكن ولهم ساكن ساكن والثاني الألف ساكن طيب والحرف الثالث رب الراء متحرك ولساكن طيب والحرف الأخير الحرف الأخير ما يعتد به الحرف الأخير لأنه يتغير بحسب موطنه من العراب إذن هذا هو اسم الفاعل مثل الضارب والنائم والآكل والشارب والمكرم طيب له أحوال إما أن يقترن بأل مثل المكرم أو يتجرد من أل مثل مكرم طيب إن كان مقترنا بأل عمل مطلقا يعني عمل مطلقا إيه وش عمل عمل عمل أفعل. فعله طيب سواء كان حالا أو مستقبلا أو ماضيا تقول جاء الضارب زيدا أمس شو عليه الماضي أو الآن الحاضر أو غدا إيه لماذا عمل مطلقاً؟ لأنه اقترن بأل طيب لو عرب اشتقه جاء فعل ماضي والضارب فاعل أكمله بعد والفاعل فيه ضمير ستقديره هو. هو طيب فيه ضمير الضارب وزيدا مفعول بان طيب إيش؟ بل اسم الفاعل إذن اسم الفاعل عمل مفاعل وش التقدير جاء الذي يضرب زيدا أصلاً. طيب متى يعمل مطلقا إذا اقترن بأل طيب إذا تجرد من ال يعمل بشرطين واحدا يقول داني على الحال أو الاستقبال لا بمعنى المضيب ما يعمل بمعنى المضيب نعم وبعض العلماء أجاز عمالها بمعنى الماضي واستدلوا بقوله تعالى وكلبهم باسط ذراعيه ما أراد ذراعيه؟ مفعول به لباسط وبعضهم قال لا هذا أراد حكاية الحال ما أراد المضي طيب الشرط الثاني من شروط إعمال اسم الفاعل عمل فعله أن يعتمد على نفي أو استفهام او ان يكون مخبرا عنه او يكون موصوفا او يكون وصفا يقع وصفا طيب الامثله هنا الشقور رحمه الله ويقول واسم الفاعل كضارب ومكرم قال فان كان بالامر مطلقا خلاص او مجردا فبشرطين واحد كونه حالا او استقبالا يعني دل على الحال والاستقبال اثنين اعتماده على نفي يعني ان يسبق بنفي او استفهام أو او ان يقع خبرا او ان يكون موصوفا طيب ناخذ امثله على ذلك ها ان يكون مخبرا عنه ايش معنى مخبرا عنه يعني مسبوق مبتدأ اعتمد على مبتدا لاحظ شوف لاحظ هذه العبارة قال كونه حنستقبله واعتماده على نفي يعني سبق بنفي زين او استفهام او على مخبر عنه وشو المخبر عنه ها هاي فعله ما الذي يخبر عنه المبتدا يعني يكون مسبوقا بمبتدا يعني يقع ايش خبرا او مخبرا عنه يعني يعتمد على مخبر عنه يعني يعتمد على مبتدا وش معنى الكلام يعني ان يقع هو خبرا طيب امثله خليلي ما وافن بعهدي أنتما وين الشاهد؟ وافن بعهدي أنتما خليلي ما وافن وافن أصلها وافي لكن لسه منقوص. تنوين العوام طيب وين الشاهد؟ ما وافن أنتما وافن عمل عمل فعلا طيب وافن أنتما لماذا عمل؟ عمل فعله لأنه دل على أي شيء على الحال أو شيء يعني ما تفون أنتما ولأن سبق بنفي طيب أنتما فاعل بوافن وافن عمل عمل فعله ليش لأن اعتمد على نفي سبق بنفي طيب ومثال شبه النفي اللي هو الاستفهام أقاطن قوم سلماء أمن ووضعنا أقاطن وين الشاهد يا اخوان اقاطن قوم سلمى امنوا ضعنا يعني رحيلا وين الشاهد نعم بس اقاطن قوم سلمى طيب لو نعرب الهمزه وقاطن مبتدا وقوم سلمى انتم تذكرون ان درس مبتدا الخبر ان كان يتبين لكم قوم سلمى شكون فاعل سد مسد الخبر ما الذي سوّغ أن يعمل اسم الفاعل عمل فعله؟ لأنه اعتمد على استفهام. طيب ومثال اعتماده على المخبر عنه يعني ما وقع خبرا إذا وقع اسم الفاعل خبرا يعني اعتمد على مبتدأ جاز ان يعمل عمل فعله مثل إن الله بالغ أمره إن الله بالغ أمره عمل عمل فعله لكنه اضيف إلى مفعوله من يجيب الهره اذا قلنا إذا وقع خبرا إذا وقع خبر سواء لمبتدا او ما اصله المبتدا لاحظتم وش اذا قلنا ما هو مبتدا مثل ما تقول زيد مكرم ضيفه خبر مبتدا طيب كان زيد مكرما ضيفه هذا وش اصل زيد هو اعتمد على اي شي شيء مكرم على زيد مبتدا طيب وزيد وش أصله اصله المبتدا الخبر لكن لما دخلت عليه كان نسخت طيب من يمثلين المثال الثالث ايضا ان زيدا مكرم ضيفه وش اعتمد عليه على زيد هل زيد مبتدا اصله المبتدا طيب ان الله بالغ امره طيب الشاهد بالغ امره حيث عمل اسم الفاعل عمل فعله واضيف الى مفعوله لانه اعتمد على ما اصله المبتدا طيب. مثال اعتماده على الموصوف يعني ان يسبق بموصوف وهو يكون ايش صفاه والموصوف قد يكون مذكورا قد يكون مقدرا مثل مررت برجل ضارب زيدا شارب زيدا مفعول به وش عمل اسم الفاعل صفر. عمل فعله ما المسوغ لأنه وقع صفة اعتمد على موصوف لاحظتم والموصوف مذكور ولا مقدر ها؟ مررت برجل ضارب زيدا الموصوف مذكور طيب ومنه قول الشاعر إني حلفت برافعين أكفهم شوف أكفّهم مفعول به لرافعين وما يجوز نحلف بهم لكن هذا هو الشاهد إني حلفت برافعين أكفّهم بين الحطيم وبين حوضي زمزمين وشرب رافعين مفعول به أين العامل لا أكفّهم ما إعرابها مفعول به ما الذي عمل به النص رفعين. رافعين ما المسوغ لا اعتمد على اعتمد على موصوف يعني هو قصفه وإن الصفة محذوفة التقدير بقوم رافعين طيب بعض النحات مثل أخفش رهب إلى أنه يعمل ولو لم يعتمد على شيء بدون أن يعتمد على شيء من مذكورات واستدر بقوله بقول الشاعر خبير بنو لهب فلا تكموا الغيا مقالة لهبيا إذا الطير مرتين كانوا يتشاء بالطيور ثم السانح البارح اذا مر عن يمينك تفاءلت إذا مر عن شمالك تشانت خبير بني خبير بنو لهب فلا تكمن وين الشاهد الشاهد خبير بنو لهن قالوا خبير آه خبير صيغه مبالغه وعمل عمل فعله ولم يعتمد على شيء ما اعتمد لأ على استفهام ولا على موصوف ولا على مبتدأ هذا ذهب إليه الأخرش وقال بعضهم لا التقدير بنو لهب خبير تكون خبير خبر وبنو لهب مبتدأ ولا في شاهد يكون على الحد طيب يلا النوع الرابع النوع الرابع والمثال وهو ما حول للمبالغة من فاعل إلى فعال أو فعول أو مفعال بكثرة أو فعيل أو بقلة نحو أما العسل فأنا شراب طيب يشير إلى النوع الرابع من الأسماء التي تعمل عمل الفعل وهي صيغ المبالغة وخمسة فعال وفعول ومفعال وفعيل وفعل وشروطها هي شروط شروط شروط أما اسم الفعل مثال فعال أخ الحربي لباسا إليها جلالها وليس بولاج الخوالف أعقل وين الشاهد؟ ها جلالها نصب جلالها بلباس لماذا؟ إن صيقة مبالغة عملت عمل اسم الفاعل اسم الفاعل شعمل عمل؟ عمل فاعلة. طيب مثال فعول قول أبي طالب يقول ضروب بنصل السيف سوق سمانها مش سوق السمان؟ ينحر الإبل سوق السمان نعم ضروب بنصل السيف سوق سمانها إذا عدموا زادا فإنك عاقر نعم وين الشاهد ضروب صيغة المبالغة فعول عملت عمل اسم الفاعل اسم الفاعل ونصبت معمولها وين معمولها سوق طيب مثال أيش بقي عندنا مثال مفعال العرب تقول إني إنه لمن حار بوائكها ومنه قوس بوائك فعال مثال ذكره أما العسل هذا قوسي بوائك فأنا شرابه يقول قال العرب أما العسل فأنا شرابه وضيف إلى مفعوله شراب يعني أنا وضمير مفعوله طيب لنعتمد على مبتدا أنا شرابه والعسل يشرب ولا يأكل اشتقه لا اشتقه رب شراب ولا شراب يشرب العسل اما العسل فانا شرابه طيب مثال مفعال انه لمن حار بوائكها البوائك جمع بائكه يناقها السمينة طيب انه لمن حار بوائكها وين لو نعرف انه حرف توكيد ونصبنا والضمير اسمها واللام لام الابتداء هذه اصلا لكن تزحلقت الى الخبر ثم لام المزحلقه طيب من خبر خبرها طيب وبوائكها مفعول به لإيش حار لمن حار من حار ما نوعها صيغه مبالغة, مبالغه وش اللي سوى عملها لان اعتمدت على مبتدا او ما اصله مبتدا اللي هو ضم اسم منه جيد مثال فعيل الله سميع دعاءنا وين الشاهد سميع دعاءنا موطن المثال سميع دعاءنا دعاءنا مفعول به ما الذي عمل به النص سميع صيغة المبالغة طيب ومنه قول الشاعر أتاني أنهم مزيقون عرضي وشو يشير به يشير إلى مسألة وهي أن هذه الصيغة تجمع هي بد ان تفرد هنا أعملها مع أنها مجموعة مزيقون أصلها مزق وإرضي مفعول به لمزيقون جاء جاءت الصفة صيغة المبالغة مجموعة ومع ذلك عملت عمل فعلها يلا اسم المفعول عشان ننتهي ماذا؟ الفاعل مقدر إنعم مقدّر نعم طيب خامسًا اسم المفعول اسم مفعول يعني من الأشياء التي تعمل عمل فعلها اسم مفعول ولا يحتاج إنه كرر نقولها بدن يعتمد علينا في استفهام نعم نأخذ أمثلة بس نعم كما ومكرم ومكرم لو قلنا مكرمون إشتكون اسم فاعل نعم مكرمون نعم ويعمل عمل فعله وهو كاسم الفاعل كاسم الفاعل في شروطه طيب يعني كسم الفاعل فيما ذكر من الشروط مثل جاء المضروب نقول أخاه أو أخوه أخوه طيب جاء فعل ماضي والمضروب فعل وأخوه فعل لنعمل عمل فعل مبني للمجهول ما الذي سوغ له العمل نعم لأنه محل بان يعمل مطلقا طيب جاء الذي لانك قلت جاء الذي ضرب اخوه هذا معناها طيب ومكرم نفس الشيء يعمل اسم المفعول عمل فعله مثل أمضروب الزيدان هل يجوز ان تقول مضروب الزيدان لا لانه ما اعتمد على شيء انتم مضروب اعتمد على شيء مضروب استفهام نعرب يلا اللي يعرب هذه له جائزه أمضروب الزيدان تقول معربين واحدة مثلها، ها؟ أعرف أنت؟ نعم. أما ضروب الزيدان، ها؟ فاهمين؟ نعم. نعم تفضل يا من نعم أنت. أما ضروب الهمزة، طيب ومضربون؟ مبتدا والزيدان ها احسنت نائب فاعل ها نائب فاعل سد مسد الخبر طيب تعال خذ الجائزه اخترنا جائزه منها الجوائز لا كل كل مجموعة هذه طيب يلا ننتقل للصفه والمشبهه لأننا نقف عند التوابع الصفة المشبهة باسم الفاعل المتعد لواحد وهي الصفه المصوغة لغير تفضيل لإفادة الثبوت كحسن وضريف وطاهر وضامر ولا يتقدمها معمولها ولا يكون أجنبيا ويرفع على الفاعلية أو الإبدال وينصب على التمييز أو التشبيه بالمفعول به والثاني يتعين في المعرفة ويخفض بالإضافة هذا النوع السادس من الأسماء العامل عمل الفعل وهي الصفة المشبهة باسم الفعل طيب مثل ذلك حسن تقول مررت برجل حسن الوجه أيضا اعتمدت على إيش مررت برجل حسن على موصوف هي وقعت وصفا طيب لو تعرب حسني صفة لرجل والوجه مضاف إليه من باب إضافة الصفة المشبهة إلى معمولها، طيب. الآن نريد نأخذ حالات الصفة المشبهة قد تأتي مقترين بال، وقد تأتي منونة، وقد تأتي مضافة، طيب. شوف، تقول مررت برجل حسن الوجه، مررت برجل حسنا الوجه. مررت بالرجل الحسن وجهه هذه حالته طيب وش أحوال معمول الصفة المشبهة معمول الصفة المشبهة اللي أتي بعدها الحالة الأولى الرفع شوف تقول مررت برجل حسن وجهه هذه الحالة الأولى حالات عربة طيب رفع على لأي شيء رفع على الفاعلية لكنك تقول حسن بحسب طب طب ان تعرب صفة مثل مرة برجل حسن طيب وجهه تقول فاعل ما الذي عمل به الرفع صفة المشبهة كأنك تقول مرة برجل حسن وجهه وبعضهم قال لا هو مرفوع لأنه بدل من ضمير مستتر بحسن يعني حسنا هو الضمير بحسن ابدل بقوله وجهه طيب يعني واضح اذا قلنا مررنا برجل حسن حسن او هذا رجل حسن وجهه وجهه مرفوع على اي شيء تقول على الفاعليه على النفاعل هذه ما فيها اشكال طيب او مرفوع باي شيء بكونه بدل من ضمير بحسن يعني حسن هو الفاعل شكون ضمير مستكن مستتر في حسن ووجهه وش تكون بدل عنها هذا الوجه الاول الوجه الاول من اوجه العربيه الرفع اما على الفاعليه او على البدل الوجه الثاني النصب النصب اللي هو معمول او المشبهة المشبهه معمول الصفه المشبهه اما ان يكون نكرا مثل وجه او يكون معرفه مثل الوجه وجه طيب إن كان نكره ونصب مثل تقول هذا حسن وجها إما أن يكون منصوب على التمييز وهذا هو الأرجح أو أن يكون منصوب على التشبيه بالمفعول طيب الوجه الثالث هذا سهل من أوجه المعمول أن يكون مجرورا بالإضافة مثل هذا حسن الأرجح وجه هذا حسن وجه طيب يلا اسم التفضيل سابعا واسم التفضيل وهو الصفه الداله التحرفه وهو الصفه نعم وهو الصفه الداله على المشاركه والزياده كاكرم ويستعمل بمن ومضافا لذكره فيفرد ويذكر وبالف يطابق طيب واحده واحده يقول لك باسم التفضيل أتى بتعريفه هذا هو النوع السابع يقول ويستعمل بمن ما معنى يستعمل من يعني يكون بعده من جاره للمفضول تقول زيد أفضل من عمر طيب قال ومضافا لنكره زيد أفضل رجل طيب قال كفى يفرد يعني بهالحال يفرد ويذكر. إيش معنى يفاضو يذكر يا إخوان؟ تقول زيد أفضل من عمري والزيدان أفضل من عمري والزيدون أفضل من عمري متى؟ قال ها. يستعمل بمن؟ يقول كأكرم. ما يبكرم أكرم؟ أكرموا زيد أكرم من علي مثلا طيب. يستعمل بمن؟ يعني تأتي بعده من وتجر ما بعده إذا كانت هذه حاله إذا كانت هذه حاله ماذا يجب؟, يجب فيه الافراد والتذكير تقول زيد أكرم من علي الزيدان أكرم من علي الزيدون أكرم من العمرين مثلا هند أكرم من دعد ما تقول هند فضلا ولا تقول مثلا الزيدون أفضلون من عمر لا طيب هذه الحالة الأولى الحالة الثانية من حالات هذا الاسم أن يكون مطابقا لموصوفه متى يكون مطابق لموصوفه إذا اقترن بال تقول زيد الأفضل الزيدون الأفضلان الزيدو... الزيدان الأفضلان والزيدون الأفضلون وهند الفضل والهندان الفضليان والهندات الفضليات طيب وحالة الحالة الأولى يجب إفراده وتذكيره مرت حالة الثانية مطابقة متى إذا اقترن بأن الحالة الثالثة يكون فيها جائز الوجهين المطابقة بالتذكير وبالتثنه والجمع وعدمها متى إذا كان مضافا لمعرفة مثل مثال الزيدان أفضل القوم لكنك تقول زيد أفضل القوم الزيدان أفضل القوم الزيدون أفضل القوم الهندات أفضل القوم هذا على إيش على فراد والتذكير وإن شئت قلت الزيدان أفضل القوم وهكذا الباقي طيب وش يقول هنا يقول لك هذا معنى قوله مضافة لنكره فيفرد ويذكر وبأل فيطابق هذه الحالة الثانية ومضافة لمعرفه مثل أفضل قوم فوجهان المطابقة والإفراد قال ولا ينصب المفعول مطلقاً يعني إيش معنى هذا؟ يقول لا ينصب مفعول مطلقا أبداً اسم التفضيل يرفع الضمير المستتر تقول زيد أفضل من عمر فيكون أفضل يكون أفضل فيها ضمير مستتر تقديره هو زيد أفضل هو يرفع ضميرا مستترا ولا ينصب مفعول مطلق أبداً مفعولا ما ينصب أي مفعول لأن يرفع ضميرا به بعضهم قال ان ربك هو اعلم من يضل عن سبيله قالوا من مفعولا لاعلم بعضهم قال لا ليست مفعولا بأعلم لانه لا ينصب مفعولا ابدا طيب يقول ولا يرفع في الغالب ظاهرا ما يرفع الضمير المستتر تقول زيد افضل من عمر وين فاعله ضمير مستتر تقديره هو ما يرفع ظاهرا ما تقول زيد أفضل زيدا زيد لا زيد أفضل هو قالوا ولا يرفع مطلقا يعني لا يرفع ظاهرا اسما ظاهرا إلا في مسألة الكحل هذه المسألة عند النحاس من مسألة الكحلية وش معنى المسألة الكحلية هذه هذه يعني يمثلون بقولهم ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيت وش رفع أفعل التفضيل يا اخوان الكحل وش موقع الكحل فاعل ما الذي عمل فيه الرافع أحسن وقلنا أن أحسن وش يعمل بالضمير ولا بالظاهر وهنا عمل بأي شيء لأن هذه المسألة مستثناء وش ضابطها المسألة الكحلية هذه ضابطها أن يكون في الكلام نفي يلا واحدة وعدة لو تكتب مثل هذا عبد الحميد عشان ننتهي من الدرس عند مسألة الكحل نعم طيب ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد شوف الكحل بالخط الاحمر احسن نعم الكحل حط الكحل تحت خط طيب واحسن تحت خط لاحظوا افعل التفضيل ان قلنا زيد افضل من عمر فيه ضمير مستتل. لكن هنا أحسن رفع الظاهر له الكحل ما المسوغ المسوغ لأن هذه مسألة, مسألة الكحلية ما ضبطها طبقوا معنا قاعدتها يقول النحاه ضابطها أن يكون في الكلام نفي وين النفي ما بعده اسم جنس أين اسم الجنس رجلان جنس ما قال فلان معينه موصوف بأف... باسم التفضيل ما رأيت رجلاً هذا حرك أحسن تقول أحسن طيب بعده اسم مفضل على نفسه بعده اسم مفضل على نفسه باعتبارين باعتبارين وش معنى باعتبارين ما رأيت رجلاً أحسن في عين الكحل منه في عين زين هنا فضل على نفسه باعتبارين لما فضل على نفسه باعتبارين جاز أن يكون أفعل التفضيل عاملا في الظاهر وليس في الضمير. نعم مثل في مسألة الحال قالوا أن يكون فضل على نفسه باعتبارين البرحي بسرا يمثل المحاة يقولون هذا تمرا أطيب منه بسرا هنا عمل أفعل التفضيل في الحال لأنه فضل عن نفسه باعتبارين وأذكر لما كنا ندرس كان معنا بعض الطلاب من أفريقيا وأحد الاساتذه أحد المشايخنا كان من القصيم ويعرف انواع التمور فأراد أن ينوع في المثال فقال هذا ما يريد أن يقول هذا تمرا أطيب منه بسرا قال البرحي بسرا أطيب منه تمرا ومعنا طالب أفريقي وما البرحي فأصبحنا نأخذ ما قلنا البرحي هو أخوه المكتومي وما المكتومي قلنا ابن عم السكري وما السكري قلنا ابن خالد نوع من اسمه المسكاني ما يدري يدريش القصة المسكالي قلنا هذه أنواع من التمور باختصار طيب إذن انتهينا الآن عندنا باب التوابع نجعله فيما بعد التوابع ما هي نأخذ منها ولو كلمتين كان العزة بن عبد السلام رحمه الله إذا قرأ عليه طلابه وقفوا قال اقرأوا من الباب الجديد ولو حرفا واحدا يقول لي أني لا أحب الوقوف على الأبواب شفتوا شلون يعني يريد أن يربيهم هالمعنى قال لا أحب الوقوف على الأبواب طبعا ما في معنى أنك تقف يعني الأحسن أنك تقف على نهاية الباب لكن أراد أن يفير إلى معنى العزة في نفوسهم نعم التوابع ستأتينا هي الصفا والتوكيد والبدل والعطف خلاص لعلنا ان شاء الله بالدرس غدا الفجر ننهي التوابع ثم يبقى عند لعلنا غدا ننتهي ان شاء الله الظهر نحاول بقدر المستطاع أن ننتهي او بالكثير فجر الاربعاء وما انتهينا ظهر الاربعاء وما انتهينا نعم طيب بارك الله فيكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد